وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا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 أخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه سبحانه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كثوته فاتكسوني افسكم يا عبادي انكم تقطئون بالليل والنهار وان اغفر الذنوب جميعا فاتغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فتألوني فاعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم وصيها لكم ثم اوصيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه هذا الحديث عباد الله من اعظم الاحاديث القدسيه الجليله فهو حديث جامع مانع من كلام ربنا تبارك وتعالى بداه بأمر من اهم الامور التي تنتظم بها حياه الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم قويهم وضعيفهم غنيهم وفقيرهم الا وهو حرمه الظلم والبغي بين العباد ولصناعه الظلم والعدوان فقد حرمه ربنا تبارك وتعالى على نفسه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فالظلم في حقه سبحانه مستحيل وهو على كل شيء قدير يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي لان الظلم هو وضع الاشياء في غير مواضعها فكيف يظلم سبحانه وهو الحكيم الخبير يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي لان الظلم هو التصرف في حق الغير بغير حق فكيف يظلم سبحانه وهو مالك الكون وسيد الخلق يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي لان الظلم هو مزاوزة الحدود فكيف يظلم سبحانه وليس فوقه احد حتى يحفظ معه الحدود يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فالظلم حرام بين العباد فلا تظالموا اي لا تتظالموا لا يظلم بعضكم بعضا لا يعتدي احد على احد وهذا تاكيد لحرمه الظلم وبيان لسوء عاقبه الظالمين ولما كان الظلم كذلك وقال كثير من الناس يظلم خلق الله ثم يعيش في أمان وينسى أن الله عز وجل لا يغفل ولا ينام جعلت عنوان هذه الخطبة إن ربك لبالمرصاد اتكلم فيها عن الظلم وعاقبة الظالمين تحت هذا العنوان في العناصر التالية أولا فلا تظالموا ثانيا إن أخذه أليم شديد ثالثا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأوفتهم رابعا معذرة إلى ربكم خامسا وأخيرا فمن وأصلح فأجره على الله فاذكروا الله سبحانه وتعالى ان يقينا شرور المتدبرين وأن لا يحشرنا مع الظالمين اما والله ان الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم يا ظلوم اذا التقينا غدا عند الاله من الملوم اولا فلا تظالموا اعلموا عباد الله ان الظلم ذنب عظيم وخطر جسيم فهو اكل للعقوب وسبب للقطيعة والعقوب يورث الويلات ويأكل الحسنات ويجلب الويلات الظلم مرتعه وخيم وسمه جسيم وعاقبته أليمة ومؤاخذته مهينة ولو بغى جبل على جبل لدك الباغ منهما واعلموا أن الله عز وجل لا يحب الظالم قال تعالى والله لا يحب الظالمين وأن الظالم ملعون قال تعالى الا لعنة الله على الظالمين وأن الظالم لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة قال تعالى إنه لا يفلح الظالمون وأن الظالم هو المفلس الحقيقي ولو كان من أغلى الناس ولو كان من أكثر الناس مالا عند الامام المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس منا من لا ذرهم له ولا متاع قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بالصلاة وصيام وزكاه فهو رجل عابد رجل عامل يعبد ربه تبارك وتعالى وقد كتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من خطاياه فطرح عليه من خطاياهم فطرح عليه ثم طرحت النار ارايتم مفلسا أكثر بذلك إن الظالم لهو المفلس الحقيقي عباد الله وانظر إلى حال الظالمين عند موتهم قال تعالى ولو ترائد الظالمون في غمرات الموت والملايكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تتذوقون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون هذا عند موتهم ولا عذاب الاخره اسد وابخر وسيعلم الذين ظلموا ايب منقلب ينقلبون هذا عند موتهم وعذاب الاخره عند الله عز وجل اسد يكفيك أن تعلم أن الظالم لن يجد له يوم القيامة نصيرا ولا معينا ولا سفيعا ولا حميما قال تعالى وما للظالمين من أنصار قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا سفيع يضاع سيحرم الظالم من سفاعة السافعين من الصالحين والملائكة ومن سفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أنا أقول أيها الظالم يا من تعتدي على خلق الله لماذا تظلم فتغضر بقوتك وقدرتك فسوف يسلط الله عز وجل عليك من هو أقدر منه ومن هو أقوى منه قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا, بما كانوا يفعلون وما, وما من يد إلا يد الله فوقها وما من يد الا يد الله فوقها وما ظالم الا سيبلى باظلمه اتعتدي على خلق الله تغتر بعزك وجاهك وسلطانك فكل ذلك الى زوال من كان يريد العزه فلله العزه جميعا وكم قد راينا باعيننا هؤلاء الذين طغوا واغتروا بسلطانهم وعزهم كيف صار ذلك كله الى ذل وهوان وسدن وعار وفضيحه ايها الظالم اتغتر بامهال الله عز وجل لك وتاخيره إياك أنت والله مغرور فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ولا تحسبن الله غاتلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار أقول أيها الأحباب الكرام لقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم وبيّن لنا أن الله عز وجل يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم سديد الظلم ظلمات يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اتقوا الظلمة إن الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات في الحياة في القلب في القبر يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة إياك أن تظلم وإياك أن تستهين بالظلم ولو في شيء يثير ولو في شيء حقير فهذا كله ظلم يقول صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة والحديث عند الامام المسلم من استطاع حق امر مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه فقال رجل ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال ولو كان قضيبا من اراك ولو كان عود سواك ولو كان شيئا يسيرا تستحقره انت فهذا كله ظلم في المال في النفس في العرض في الدم كل ذلك لا ينبغي ولا يحل ولا يجوز عند ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث عبد الله وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما رجع مهاجر الحبسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبسة قال فيفيه منهم بلا يا رسول الله بينا نحن جلوس اذ مرت عجوز من عذائ ذرهابي بهم تحمل على راسها قله من ماء فمرت بفتا منهم فوضع يده بيد كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت اي لما وقفت التفتت اليه وقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي ودمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف حالي وحالك عنده غدا فقال صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله امه لا يؤخذ لضعيفهم من سديدهم الظلم إذا دام وإذا عم المجتمع ضمره بأثماله عباد الله احذروا من دعوة المظلوم الحذار الحذار من دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بعث معاذا إلى اليمن أوصاه فقال في نهاية وصيته واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا ولو كان فاذرا ولو كان هو نفسه ظالما فاتق دعوه المظلوم ولا تظلمه ولا تعتدي عليه عند الطيرسي من حديث ابي هريره رضي الله عنه وحسنه الامام الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه المظلوم مستدابه ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه فلا يجوز لك ابدا ان تعتدي على كافر او نصراني او ظالم او فاسق بحجة انه كافر او بحجة انه ظالم ولطالما ظلم الناس هذا كله لا يحل لك ولا يجوز لك ان تظلم احدا بغير حق ولو كان ولو كان من الكافرين اتق دعوة المظلوم واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بان دعاءه لا يحذب عند الامام مسلم من حديث هرة بن الزبير رحمه الله ان اروى بنت اوي ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه انه اخذ شيئا من ارضها وكان مجاورا لها في الارض تدعت أنه, ظل انه ظلمها في ارضها واخذ شيئا من ارضها فقاصمت الى مروان بن الحكم فقال سعيد رضي الله عنه انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مروان وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ تبرا من الأرض ظلما طوّقه إلى سبع أراضين سعيد بن زيد من العشره المبشرين بالجنة من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاز أن يسرق هذا فما بالك بقية اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة مستراه تريد أن, ان تسوه صورة سعيد رضي الله عنه وارضاه فدا عليها ورفع يديه الى وقال اللهم ان كانت ظالمة فاعم بصرها واقتلها في ارضها قال عروة فبينها هي تمشي في ارضها إذ وقعت في حفره فماتت وما ماتت حتى ظهر بصرها أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تطفي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء ثانيا إن اخذه أليم شديد ثانيا إن أخذه أليم سديد أقول أيها الأحباب الكرام إن سنة الله عز وجل في إهلاك الظالمين لا تتبدل ولا تتغير فهي سنة ربانية كونية أنه يأخذ الظالمين وأنه يطسم الظالمين وأنه يهلك الظالمين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه أليم شديد إن هذه الانظمه مهما بلغت من القوة ومهما بلغ الرؤساء من القوه والعظمه ومهما اوتوا من وسائل التقنيه والتدمير مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وكذلك اخو ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه وكم اهلكنا من قريه وكما هلكنا من القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم دعلناكم قلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون أَيْنَ هؤلاء زميعا أين الظالمون إن الظالم حين يظلم إنما يظلم نفسه والله وإنما يهلم نفسه والله اهلفت نفسك يا ظلوم وانتقرت من المظالم اظننت ان المال لا يفنى وان الملك دائم اظلنت ان المال لا يثنى وان الملك دائم هيهات كل ذلك الى زوال وكل ذلك الى نهاية ويبقى وتبقى هذه المظالم التي ظلمت خلق الله عز وجل فيها اين هؤلاء المتجدرون كلهم اين عاد وثمود الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الذين طغوا في البلاد تعثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لذي المرصاد اين عاد الذين تدبروا وبغوا واعطاهم الله عز وجل القوه في اجسامهم حتى ان القوي يقال هو عادي نسبه الى قوم عاد قال الله عز وجل واما عادوا فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوه أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يزحدون دمره الله عز وجل بجندي من جنوده أرسل عليهم الريح فدمرتهم تدميرا وأما عاد فأهلقوا بريح صفر عادية صفرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعزاز نخل خاويه قال العلماء كانت الريح ترفع الواحد منهم ثم تنكسه على راسه فتشتقه فيبقى جثه بلا راس أين هؤلاء جميعا إن أخذه أليم شديد أين تموت الذين بلغوا من القوة أنهم كانوا ينحتون في الصخر وينحتون في الزبال بيوتا لسكنهم ومعيشتهم وكانوا ينحتون من الزبال بيوتا آمنين لكنهم لما ظلموا لما طغوا لما كذبوا الرسل لما كفروا بربهم فأخذتهم الصيحة مصدقين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أين الممروز الذي ملك الدنيا كلها من شرقها إلى غربها لا هؤلاء الواحد منهم لا يملك عسر ما ملك الممروز ملك الدنيا كلها كما يقول مجاهد ملك الدنيا كلها من شرقها إلى غربها أربعة مؤمنان وكافران فأما المؤمنان فسليمان وداود وذو القرنين وأما الكافران فالنمرود وبص مطر هؤلاء الأربعة ملوك الدنيا فلما اتى الله عز وجل النمرود الملك تدبر وتكبر وظن نفسه أنه إله يعبد من دون الله فقال لابراهيم عليه السلام أنا أشعي وأمير فانظر كيف كان هلاكه هلاكه يسير والله على الله سبحانه وتعالى أرسل الله عز وجل له جنديا من أضعف جنوده ومن أضعف مخلوقاته أرسل إليه بعوضة دخلت في أنفه حتى وصلت إلى دماغه فظل أربع سنه كما يقول زيد أحمد لا يستريف إلا إذا ضرب بالنعال على أم رأسه هؤلاء هم الطواغيس ألا فليصعد هؤلاء في العصر الحديث بمن مضى اين فرعون الذي قال انا ربكم الأعلى الذي قال ما علمت لكم من اله غيري الذي قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي يتكبر ان ملكه الله عز وجل مصرا كان هارون الرشيد رحمه الله تعالى الخليفه العباسي المؤمن التقي كان يقرا في القران حتى وصل الى قوله تعالى ونادى هذا تدعون في, في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون فقال هارون لعله الله ما أوضعت يدعي الربوبيه ويتكبر بملك مصر وهي قطعه من بلادي والله لا أولين عليها اخذت عبيدي فأرسل إلى الخصيب فوالله عليها كان جزاؤه فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين انظر لتضعف لتعتبر لكن هؤلاء لا يتعذون لكن هؤلاء لا يعتبرون أين قارون الذي أتاه الله عز وجل من الاموال ما ان مفاتحه لتنوء العصبة وللقوة وبعد ذلك تكبر قال انما اوتيته على علم عندي فقال جزائه فقتفنا به وبداله الارض فما كان له مساء ينصرونه من دون الله وما كان من المنقصرين اقول وايها الاحباب في الامة والله في هذه الايام من هو اسد من ومن هو اكتر طغيانا وجبروتا وظلما وطمعا من قارون قارون كان يسمع من جهده ومن عرقه ثم يثقل على الناس ولا يعطي حق الله جل وعلا اما هؤلاء فسرقوا اموال الناس وسرقوا قوت الشعب ثم بخلوا على الناس وتكبروا على الناس بمالهم الذي سرقوه منهم اين هؤلاء جميعا اين الاكياسره والقياسره اين ابو زهل وابو لهب ذهبوا كلهم فهل اعتبر هؤلاء وهل اتعظ هؤلاء فكلا اخذنا بذنبه ان اخذه اليم شديد الواقر يقول انهم لم يستعظوا ولم يعتبروا بل كرروا ما فعله هؤلاء في طغيانهم وظلمهم بل ان منهم من زاد على هؤلاء في الظلم والطغيان حتى انسوا بظلمهم الان ظلم الأوائل وطغيان الأوائل كم من تدير قد عذب وجرح وقتل وانتهك عرضه وأخذ مانه بغير حق إلا أنه يقول ربي الله كم صرّض وكم عذبوا وأنتم رأيتم بأنفسكم كيف كانوا يفعلون. فإن يسمى بأمن الدوله هذا ليس وهذا. هذا النظام ليس له من اسمه رصيد كم قتلوا وكم شردوا وكم عذبوا وكم اذوا وكم يكتب الاطفال اكاد اقسم والله ان زوال دولتها هؤلاء لم يكن بسبب المظاهرات والاحتجاجات بقدر ما كان بسبب المظلومين ودعوات المظلومين التي كانت تخترق حجب السماء الى الله عز وجل وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين كانت تخترق هذه الحجب الى الله عز وجل تسكو اليه ظلم هؤلاء اكاد اجدم والله ان زوال دولتهم كان بسبب دعوه ام ضعيفه مسكينه اخذوا ولدها وحرقوا كبدها ولم يصحبوا دموعها اكاد اجم والله ان زوال دوله هؤلاء كان بسبب دعوة ابن ضعيف فقد ولده ولم يرحموا ضعفه اكاد اجم والله ان زوال دوله هؤلاء كان بسبب الاطفال الذين شردوا واقتطف آباؤهم من بين احضانهم في ذوق الليل ثم لم يعودوا اكاد اجم والله ان زوال دوله هؤلاء كان بسبب تعطيل شريعه الله جل وعلا كان بسبب محاربه الدعوه الى الله والدعاه الى الله سبحانه وتعالى كان بسبب محاربه النقاب والعفاف والصهر هكذا زالت دولتهم الا يصعب هؤلاء كيف يفلح هؤلاء كيف يفلحون الذين نحوا شرع الله عز وجل جانبا وحكموا بقوانين من عندهم وظلموا وطغوا وتجبروا على الناس وتكبروا على الناس ونصبوا انفسهم الهه من دون الله سبحانه وتعالى واذا رئيسهم يرى في نفسه ملك الملوك ووارث الفرعون في نفسه ودمائه أما ربكم لا تدعوا ربا لكم من دوني بما أخذه اليم شديد الا فليقتعد من كان باقيا الا فليقتعد هؤلاء جميعا وليعتبر هؤلاء بأن سنة الله عز ودل في أحض الظالمين لا تتبدل ولا تتغير أقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين فالتا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يظن كثير من الناس ان الفساد الذي انتشر في امتنا والذي كان يسود المجتمع انما كان بسبب الدولة والنظام الفاسد فحسب وانه بزوال هذا النظام وبزوال فساده وظلمه وطغيانه فقد زال الفساد نهائيا وقد ولى الظلم الى الابد وهذا فهم خاطئ ونظره سطحيه لحق ونظره سطحيه لقنن الله عز وجل الكونيه فان الظلم والفساد له سببان سبب من الحاكم وسبب من المحكوم والإنسان بطبيعته مدهول على الظلم والظلم من شيء من النفوس فإن تجف ذاعد فلعلة لا يظلم الظلم من شيء من النفوس فلئن كان النظام بفساده وظلمه قد زال فقد بقي عندنا ظلم بين الناس ينبغي أن يرفع وأن يزال وإذا كان تفتور الدولة قد حدث فيه بعض التغييرات. فان دستورا اخر يحتاج الى كثير من التغييرات وهو دستور النفس البشريه يحتاج الى لجنه من الصدق والعزيمه حتى يتغير الى الاصلح وحتى تستقيم النفوس على شرع الله جل وعلا ووسائل الظلم وانواع الظلم بين الناس كثيره ولا تحتاج الى حاكم حتى ارفعها ولا تحتاج إلى, الى حكومه ولا الى نظام فالشرك بالله عز وجل الذي قد ينتشر في كثير من بلاد المسلمين من الظلم إن الشرك لظلم عظيم الاتقاثة بالله دعوة غير الله سبحانه وتعالى النظر الغير الله الذبح لغير الله قد تكون بلدتنا خالية من هذه الأشياء بحمد الله عز وجل لكن كثيرا من بلاد المسلمين تنتشر بها هذه المظاهر المظاهر الشركي سينبغي ان ذات التحاكم إلى غير صرع الله نحن نسكو من ظلم الحكام ونقول هم يحكمون بغير صرع الله وكثير منا لا يرضى بحكم الله عز وجل ورسوله في كثير من المسائل ويزه الى الطرق الملتوية وإلى تحكيم ري صرع الله سبحانه وتعالى قتل النفس والانتحار من وسائل الظلم ومن أنواع الظلم لا تظنن أنك حر في نفسك لا هذه النفس ليست ملكة النفس لا ينبغي ابدا ان تعتدي عليها بظلم ولا ان تقتلها والانتحار من انواع الظلم ولا ينبغي ابدا ان نطلق على من قتل نفسه محترقا او مسموما او غير ذلك انه سهيد فهذا قلب للحقائق ليس عندنا ابدا نص في الشريعه يبيح قتل النفس من اجل الدنيا مهما كان قاسيه <تصفيق> الزحر عقوق الوالدين قتل الاخرين اكل مال اليتيم هذه المظالم التي سماها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلم لا يحتاج الى رفعه إلى الحاكم في رفعه السرقه من انواع الظلم الاعتداء على المسلم بالسب او الشتم او الضرب او السائعات كل ذلك من انواع الظلم ظلم البنات ظلم الزوجات كل ذلك من انواع الظلم قصصيل بعض الاولاد على بعض المحسوبيه والرشوه هذا كله من انواع الظلم وغيره الكثير ينبغي ان يزال من بيننا حتى يتطهر المجتمع تماما ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم رابعا معذره الى ربكم اقول ايها الاحباب الكرام ان من وسائل انتشار الظلم وطغيان الظالمين ان كثيرا من الناس يتعامل بسلبية مقيتة مع الظلم والظالمين فبعض الناس يرى الظلم بعينيه ولا تحرك بل قد يتسطر على الظالمين بل قد يساعد الظالمين ويؤيدهم ويشجعهم ويحسن لهم ظلمهم بل ان كثيرا من الناس يغلب هو ولا يتحرك ولا يتغير وهذا كله مناف لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو بكر رضي الله عنه كما عند ابي داود وصححه الالباني يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتضعونها في غير موضعها يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعذاب من عنده فلا لا ابغي ابدا ان نكون تدمين فوسائل تغيير الظلم كثيره منها الدعوه الى الله ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن فان كثيرا من الجنوب والمعاصي تنتشر بتقصير الدعاه الى الله عز وجل ومنها الظلم من وسائل تغيير الظلم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر راى منكم منكرا فليغير كما عند مسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه وارضاه ان تغير المنكر بلا منكر وان تأمر بالمعروف بمعروف من وسائل تغيير الظلم هدر الظالمين والابتعاد عنهم ومقاطعتهم فان الظالم اذا راى الناس قد هدروه لا يؤاكروه ولا يشاربوه ولا يجالسوه فان ذلك سيكون رادعا له ولامثاله ولا تركلوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون قال سعيد بن مسيح رحمه الله تعالى لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة ليس من الظلمة من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لئلا تحبط أعمالكم الصالحه وجاء رجل إلى سفيان الثوري وقال إني أخيت الثياب لي السلطان فهل انا من اعوان الظلم؟ قال بل انت من الظلمه انما اعوان الظلمه من يبيع لك الابره والخيط من وسائل تغيير الظلم وهي المرحله الاخيره ان تدعو على من ظلمك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على الظالمين من كفار قريش وغيرهم ونوحا دعا على قومه لما ظلموا وكفروا وموسى دعا على فرعون فهذه وسيله مشروعه خامسا واخيرا فمن عفا واصلح فاجره على الله اقول عباد الله ما من احد يتعامل مع الناس الا ويتعرض لانواع من الظلم يظلمهم واظلمونك ولو في اشياء اثيره ولو في أشياء قليله فانت رجل من اثنين اما ان تكون قد ظلمت بعض الناس فينبغي ان تعفو عمن ظلمك لعل الله عز وجل ان يتخسر لك من يعفو عنك والجزاء من جنس العمل واما ان تكون لم تظلم احد قط وهذا نادر وهذا قد لا يحدث فنقول ايضا فمن عفا واصفح فاجره على الله أو اجرك على الله والعفو من شيم الكرام وهو صفة من صفات الله جل وعلا فمن عفا واصلح فاجره على الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولا انسى ان اذكر اخواني في نهايه الصفه ان غدا بمشيئه الله تبارك وتعالى هو يوم الاستثمار على الدستور أي على بعض التعديلات التي احتفتها هذه اللجنه لتعديل الدستور فانبغي لكل واحد منا لا يتخلف غدا وان يخرج غدا الى هذه اللجان ليقول نعم لهذه التعديلات نعم انا اعلم ان في الدستور الكثير والكثير من المواد التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى لكن هذه مرحله انتقاليه فانت توافق الان على هذه التعديلات ثم يأتي التغيير الجذري لهذا الدستور بعد فتة أشهر بمسيئة الله تبارك وتعالى أما إذا قلنا لا دخلت البلاد في مرحلة من الفوضى لا يعلم مدها إلا الله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون أن البلاد الأعداء يتربصون لها من كل ذلك من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب. فينبغي أن نقرر هذه التعديلات وان نقررها وان نقول لها نعم حتى تستقر الامور وحتى يعود الجيش الى فكاناته والى وظيفته الاساسيه وهي حماية, وهي حماية الامن القومي رقول نعم بهذه التعديلات وهذه التعديلات يكفي انها اضغط على المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الدين الرسمي لهذه البلاد هو الاسلام وان السريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتسريع لا الله عز وجل ان يجعل مصر بلدنا رقاءا رقاءً امالا وسائر بلاد المسلمين الله محفظ بلدنا مصر من كيد الكائرين وبسرور المتدبرين الله مرح لنا ذنوبنا فإسراثنا في عمرنا وثبت على الحق أحدامنا ونصبنا على الثوم الكافرين اللهم منصر الإسلام وأعز المسلمين أذل الشركة والمشركين وذل من أعداء الدين آمين وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر الصلاة